111. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم, فأخذتهم فكيف كان عقاب 112. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العوش ومن حوله يسبحون 124. ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 125. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما 126. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 127. وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنة 118. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 119. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ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 124. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومه بارزون لا إخفى الله منهم شيء تجیوا سب رابل ملیہ ملیہ 111. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 112. والله يقضي بالحق 113. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء 114. إن الله هو